سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 وإذا مسه الخير منوعا الا المصلين الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا قسمو برب المشارق والمعارب إننا لقادرون إننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم, منهم وما نحن بمسبوقين، فلرهم يقودوا ويلعبوا، فلرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراع كأنهم إلى نصب يوفضون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراع كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون